Ida-na-sahuli, lahi, lahi, lahi, lahi, lahi, lahi, lahi, lahi, lahi, lahi, lahi, lahi, lahi, Kuljette niitä, jotta he voivat ottaa vastaan. Mutta minä ك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إن <تصفيق> ما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع رضوا بأن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدَ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ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 الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من تَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمَوْ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ minä من يؤمن بالله واليوم rabbi, ويتخذ ما ينفق minä ويتخذ ما ينفق olen عند الله وصلوات الرسول. قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم